بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسا بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسا تذكر أيها المغرور بيتا موحشا رمسا ترى أعمالك السوءا ووجها كالحا عبسا وودعت الديار الشم والأبناء والعرسا وذن تلقى سوى أعمالك الحسنى لك الأنسا فقم يا أيها المسكين أسكن قلبك القدسا تقرب وقرع المحراب واشرب في الهدى كأسا فقد طالت بنا الغفلات حتى جرة نحسا وللنا عيشة الشهوات والأهواء والرجسا وطال حديثنا حتى رأيت حروفها درسا وعين الشمس قد غمضت و أمسى يومنا أمسى ومد الليل أجنحة ومدهلالنا الرأس وداعلا رابس كفى ما كان والنسى وداعلا رابس كفى ما كان والنسى وداعلا بئس الكف ما كان ولن